رحمة الله وبركاته عليكم أهل الزيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم مرا وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن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 119. ويقول في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد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 فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن من وعدهم الصبح أليس الصبح بقريب